إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشتقتم أن تقدموا بين يدي جواكم صدقات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 إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأساءهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان.